بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمال زينا لهم أعمال فهم يعمون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآثرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آمت نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطرون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقد يا موسى لا تخف إني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 في تسع آيات إلى فسعون وقومه إنهم كانوا قوما فاتقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر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 وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث تليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إِنَّ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُذْعَنُونَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ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 طير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكت غير بعيد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 للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يفجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفر وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال تنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم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 ألا تعلو علي وقتوني مسلمين؟ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأذرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها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 دونني بمال، فمال أتاني الله خير مما أتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، فلا بجنود لا قبل لهم بها. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قول أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن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 قال نكروا لها عرشا ننظر أتهتدي, أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل آكذا عرشك قالت كأنه هو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 وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لن بجتناه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن إنا لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنما لفاضقون ومكر مكر و مكرنا مكر وهم لا يشعرون فاظر كيف كان عاقبة مكرهم أن ندم مغنّاه وقلمهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما غلّمو. إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يستقون.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 فما كان جواب قومه إلا أُوْقَالُ إِلَّا أُوْقَالُ أَخْرِجُوا أَلَلُطْمٍ مِّنْ قَرِيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ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 يركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدايق ذات بهجه ما كان لكم ان تنتم شجرها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 أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُ لَا يَحْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ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 قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ الْقَيُّومَةُ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَابِدُونَ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 إن هذا إلا أتاصير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما ينكرون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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَكِنُّ الصُّدُورُ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي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 إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إنك تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم تخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن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 قَنَّ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَكْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آمِينُ وَمَنْ جَاءَ فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها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 وقل الحمد لله سيُريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغا فين عم تعملون